واحد لا يتعدد تذكر بالله السلام علينا رفيقك ن و ن س ه بالله ونعود من في ن ا ومن ا ا ل ن ا إ ز م يهده ا ل ل ه له هادئ فلا فلا مضل ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك الرسول عبد بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في اليوم الكواد ولكن رسول وسلم أن أعظم أكل حسناتنا إسلامي العسكرية الإسلام الإنسانية إسلامه الله يجعل اللقاء العمليات لعله لا بكاملها الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل هذا ميزان قرار جدا قرارات قائد تاريخ تاريخ كان يقدرها جدا هذه عز جمعين مع عبقري عظيمة جريء من من في في في في شخصية فقط حتى كان يدرك إ م ك ا ن ي ا ت هذا الرجل حتى قبل اسلامه وكان يتمنى أ ن يكون من المسلمين قال في حقه مثله جهل الاسلام إ س ل م مثل هذا الرجل في عقله وفي حكمته الرجل عقله جهل ل هذا ا في وفي إ قال عنه هذه الكلمات قبل الكلمات الإسلام ونكايته يسلم مثله جهل الإسلام ولو جعل عنه أن هذه حده جهل مع م ا ل سبحان ل لقدمناه على م ي غيره ن س الله يعني يقول أن هذا الرجل لو انضم على المسلمين فإننا سننسى التاريخ الطويل للعداء للإسلام والتاريخ الطويل من الكفر وسنقدمه على غيره العبكرية التي في جريء على للعداء على الصعب فعلا على أن نضم فإننا سننسى من وسنقدمه من المكانة من من من النادرة من أن إنسان、واحد. إحنا النهاردة هنتكلم على قرار جريء من رساله الرجل الكفر تتوفر قرار قرارات السلام للإسلام هذا لما ولما القوة ولما ولما الطاقات واحد لو له له له له البطل ا ل إ س ل ا م ي العظيم الفذ سيف الله المسلول خالد ا بن الوليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وطبعا يا اخواني واخواتي صعب جدا جدا أ ن ا ق ي قرار من القرارات ا ل ج ر ي ئ ة لخالد ا بن الوليد رضي الله عنه معاركه تربو على ا ل م ئ ة ومعاركه جميعا ج ر ي ئ ة وفي كل معاركه كان في اعداد ق ل ي ل ة جدا من الجنود ثم ه و ينتصر ب ف ض ل ا ل ل ه عز و ج ل ب ق ر ا ر ا ت في غاية ا ل ج ر أ ة ا ل ح ق ي ق ة رجل م ن ا ل ر ج ا ل العظماء م م ت ع جدا جدا في ق ر ا ء ة سيرته يأتي أ ب ف ع ا ل سبحان الله ي ع ج ز ا ل ع ق ل ع ن فهمها إ ل ا أ ن ت ع ر ف أن ا ل ل ه عز ولكن ج ا ي ث ب ت ه و ه ذ ا ليس غ ر ي ب ا على رجل سماه ا ل ح ب ي ب ص ل ى ا ل ل ه ع ل وسلم ي ه س ي ف ا ل ل ه ا ل م س ل و ل خالد ب ن ا ل و ن لك ان ت ت ع ر ه على ر ا ه كان رسوله السلام يثق فيه ثقه ة كبيرة جدا ا و ل ل على أ كبيره ث ر من ولاية جيش وولاية موقعه وحتى عندما كان ولاية وولاية وحتى خالد جيش يخطئ كان ع ذ صلى الله عليه وسلم وكان يعيد ولايته عليه يعيد وسلم من جدا ي د ق بقدراته ت ن ا ا ع وكان مقتنعا تمام الاقتناع ب ش خ ص ي ة خالد بن الوليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وعندما أ ر س ل و ا لفتح فارس وطبعا إ ح ن ا قبل كده قبل فتح فارس ولا ا على جيوش الحروب م المرتدين وانتصر انتصارات م ب ه ر ة على ط ل ا ي ح ا بن خوالد ا ل أ س د ي وانتصر على م س ل م ة الكذاب وحقق فعلا أ م ج ا د ع ظ ي م ة جدا ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ثم أ ع ط ا ه ا ل أ م ا ن ه ا ل ك ب ي ر ة جدا بفتح البلاد ا ل ف ا ر س ي ة وبحرب ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة في أ ر ض العراق وحقق الصديق, الصديق رضي الله عنه أ ر ض ا ه كل توقعاته في خالد بن الوليد وانتصر خالد في خمسطاشر موقعه م ت ت ا ل ي ة دون وطبعا كان إنجاز هزيمة في غير م فعلا أرض العراق سيدنا ب و الدولة لأن ل ا ا ف ر س ة كانت من كبار ا من ل و الوقت و ل ذلك في ك ا ت تقتسم ل ع ابو ل الدولة الرومانية لكن م مع س ح ا الله خالد ن ن ل ي في كل معاركه كان منتصرا من و بكر ع د د جدا الجنود ا سيدنا قليلة من أبو ب الصديق رضي الله عنه كان يعلق تعليقات في غ ا ي ة ا ل ر و ع ة على خالد بن وليد رضي الله عنه لما انتصر في انتصارات م ت ع د د ة ولما انتصر في موقعه أمغيشي على و ج اماغشي ل خ ص ص و وكانت و من المواقع ا ل ف ا ص ل ة في تاريخ الحروب ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ر ض فارس لما انتصر في هذه الموقع قال الصديق رضي الله عنه رضي في خضة يتحدث فيه عن خالد بن وليد قال عدا أيها الناس على الأسد خالد بن وليد عدا على الدولة التي يلقونها بالأسد أسادكم أسادكم انتصر أيها يكان عنه عن بن بن يتحدث رضي في في فيه هذه عدى عدى خضة ل د و ل ة فارس الكبرى أ و العظمى قال عدا اسدكم على ا ل أ س د ثم قال ك ل م ة ع ج ي ب ة قال أ ع ج ز ت النساء أ ن يلدن ا مثل خالد سبحان الله أ ع ج ز ت النساء أ ن يلدن ا مثل خالد لو في واحد كمان عندنا زي خالد ب وليد نفتح الدنيا جميعا أ ع ج ز ت النساء أ ن يلدن ا مثل خالد كان الصديق رضي الله عنه وارضاه مقتنعا تمام الاقتناع بخالد بن الوليد رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن سيدنا خالد كان ب يعمل في الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ة في بلاد فارس وكان زي ما قلنا محقق ا قلنا م انتصار وراء انتصار وراء انتصار في نفس التوقيت بعد خمس شهور تقريبا من ب د ا ي ة الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ة في فارس أ ص د ر الصديق قرارا عجيبا آ خ ر من قراراته ا ل ج ر ي ئ ة بالحروب ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ر ض الشام ضد الدوله ة الرومانية ل وأخرج ذ ا ا ل أ م ر أربعة ج ي و ش ك ا م ل ة يعني ا ن ا ف ي أرض العراق واحد في جيش واحد على رأسه خ الجيوش د وليد بن عنه وأرضاه وقوام الله ل رضي ا ش ألف أما مقاتل ل ا ج ي في الاربعه م ن ط ق ة ل ل ش ا م ي ة ح الدولة ا ل و ر م ن ي كانت قوامهم ثلاثين الف مقاتل ومع أ ن هذه الجيوش تقريبا ضعف الجيش ا ل إ س ل ا م ي الموجود في أ ر ض العراق إ ل ا أ ن هذه الجيوش لم تحقق إ ل ا انتصارين وهزيمه ة يعني انتصرت في انتصارين بسيطين انتصرت ووزمت ز ي يعني تقدم الجيوش الإسلامية عظيم في في الصديق يراقب يرى العظيم للمسلمين يدي وليد؟ م من الرومان تقدم الشام فماذا ة الانفتاح بن جدا جدا فارس جدا جدا الأحداث؟ هذا خالد فعل على أرض أرض وضعف وهو هذه ويرى هذا التقدم البطيء جدا جدا للمسلمين في أ ر ض الشام ب ا ل د ر ج ة يخشى عليها من حدوث هزائم أ ك ب ر للجيش ا ل إ س ل ا م ي قال ك ل م ة ع ج ي ب ة في حق خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه قال والله لانسين الرومان ا وساوس الشيطان بخالد بن ا ل وليد يعني أنا الرومان ماذا سأفعل؟ لأنسيناهم وساوس الشيطان الشيطان يوسوس سأفعل أنا الرومان ماذا وساوس هفرق لهم و ل ن ه م س ينتصرون على المسلمين ل أ ن س ي ن ه م هذه الوساوس بخالد بن وليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ثم أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى خالد بن وليد ي أ م ر ه فيها أ ن ي أ خ ذ نصف الجيش ويتجه إ ل ى ن ص ر ة المسلمين هناك في أ ر ض الشام وهن وهنا ي أ ت ي القرار الجري ء لخالد بن وليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه خالد بن وليد اسمي الجيش بتاعه نصين نص خد تسع ل ا ف معاه الشام إلى أرض و س ت ت تسع تلاف ف ي أرض ا ل ع ر ا ق م ع ا ل م ث حارثة ن ابن ى و ه وياتي كان الذراع ا ل م ن ى ل خ ل الموليد العراق د في أرض ر ك لكن تسعة تسعة واتجه ت معه ألاف ألاف إلى الشام وأخذ ج ي القرار م ش ك ل ل ة ويجي ا في هذه ا ل ق ض ي ة كيف سيذهب الى ارض الشام ي ا خ د الطريق المعتاد اللي هو يمر بدومه الجندل ولا ياخذ طريق تاني غريب جدا وصعب جدا ووعر جدا وليس فيه ن ق ط ة ماء ل م د ة خمس ليالي م ت ص ل ة وهو طريق صحراء ا ل س م ا و ا من شمال ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة أ و من صحراء ب ا د ي ة الشام خلي خمس يختار؟ الاختيار الأول الاختيار الاختيار بالك الطريق للغاية وليس ليالي كاملة الأول الذي الجندل التقليدي فيه يمر عبر هذا ماء فماذا هو نقطة وعر دومة مدة الطريق المعتاد هذا ا ل ط ر يحمل ق ي ا ل أ م ا ن للجيش ولكنه في نفس الوقت ي أ خ ذ وقتا طويلا فقد لا يستطيع أ ن ينجد الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م و ج و د ة في أرض الشام ارض ل بالإضافة إلى ل ش ا هذا ا م أن ط ي سيجعل ق خالد وليد بن ر ي الشام ل يدخل ل ه عنه أرض ا من جنوبها فبذلك سيستقبله الرومان من مش مفاجأة للرومان جنوبها يتوقعون يعني هتكون فبذلك سيستقبله في حيث أ م ا الطريق الذي ي أ ت ي عبر صحراء ا ل س م ا و ة فهو إ ن كان خطيرا و إ ن كان صعبا و إ ن كان غير م أ ه و ل وغير معتاد إ ل ا أ ن هذا الطريق يوفر له أ م ر ي ن أ ن ه إ ن وصل إ ن استطاع أ ن يجتاز هذه الصحراء ا ل ق ا ح ل ة وهذه الصحراء ا ل م ه ل ك ة إ ن استطاع أ ن يفعل ذلك ف إ ن ه أ و ل ا س ي أ ت ي للجيش ا ل إ س ل ا م ي في وقت سريع فينجده قبل أ ن يتمكن منهم الرومان وثانيا ف إ ن ه س ي أ ت ي ل أ ر ض ا ل ش م من شمالها وهذا الطريق لا يتوقعه أ ب د ا الرومان فتكون مباغته للجيوش ة الرومانية ل ل أو ا ل ر و م ا ن ي ة فتصبح فرصه تحقيق النصر على الرومان أكبر س ي د ن اكبر خالد الموليد ا ن ع ق ي عسكرية كان يلاحظ هذه الأمور ويحاول دائماً أن يأتي الجيوش المعادية من حيث لا يتوقعون خالد الموليد يركز قضية ويأتي التحليل ة عمل اجتماع وكان دائماً يركز على على على إعطاء كان وكان بكل الأمور الشورى قدرة وقدرة الرأي دائماً لا خالد دائماً أن من من له هذه في هذه القضايا ف أ ت ى برافع ا بن ع م ي ر ة الطائي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و ب د أ يستشيره في هذه القضايا ي ة شمعين ر ف ع ع ابن م ر ة ل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل بالذات لأن هذا الرجل كان قد مر قبل ذلك في صحراء السماوة خلي بالك الطريق هذا غير مأهول بالمرة والجيش الإسلامي بكملة آلاف مقاتل ولا واحد قبل كده عد في هذا الطريق ط ا وأرضاه هذا هذا كان سحراء هذا ما واحد هذا ئ ي رضي شمعين في غير فيش فيهم في هو عنه كده من مر تسعة عدى قد إ ل ا رافع ا بن ع م ي ر ة الطائي رحمه الله و رضي الله عنه وارضاه وهذا الرجل كان قد مر في هذا الطريق منذ زمن وهو غلام صغير مر مع أ ب و ه يعني انظر إ ل ى الظروف ا ل ص ع ب ة وقال له إ ن ه قد أ ت ت لنا عزمه من الأمير يعني الأمير يعني اللي و أبو وأرضاه بكر الصديق ردي الصديق الله عنه ورضاه قد عنه ع ز من ع ل ي الامير أن نأتي إ ى أرض ل ش ا بسرعة بد فلا لنا اجتاز من ة رضي الله عنه ان ل ل ه ع هذا إن ه الطريق و ع ر وصعب ومهلك و إ ن هناك ه خ م س ة أ ي ا م م ه ل ك ة إ ن لم تستطع أ ن تتجاوزها في خ م س ة ليالي هلكت يعني هذه ف ر ص ة و ح ي د ة أ ن تمر ب خ م س ليالي لو ت أ خ ر ت عن خ م س ليالي انتهت فرصتك في النجاه وهلك الجيش بكامله في هذه الصحراء خالد بن ر يد رضي الله عنه وارضاه كان ت على تمام ا ل ث ق ة من ربه ي س ب ح ا ن وكان ت ع ا ل ى و يعلم أ ن ه يقاتل في سبيل الله وكان مخلص النيه وكان حذرا وكان حريصا وكان عبقريا وكان كل صفات القائد المسلم التي تتخيل في قائد مسلم فذ عبقري كانت م ت و ف ر ة فيه رضي الله عنه وارضاه وليس من السهل يا اخواني أ ن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه سيف الله على إ ن س ا ن هذا إ ن س ا ن فعلا استكمل الصفات التي يستحق معها هذا اللفظ الجليل وهذا اللقب الشريف سيف الله المسلول ف خ ا ر د نريد أ ص ر ه على أن هذه الصحراء أن يشتذ هذه وقال أ ن ه سيستعين بالله عز وجل على اجتيازها ليفاجئ الروم من حيث لا يتوقعون ولينجد الجيش الاسلامي إ س ل م وتحمى ي م عمير ا رافع ا ع بن ط ئ ي و ت ح سماعه ا ل ج ش بجيش الإسلامي لهذه المهمة الخطيرة وهذا القرار الجريء اجتياز صحراء السماوة بجيش لأول مرة في تاريخ صحراء السماوة خالد المريد الله وأرضاه لهذه لأول مرة في رضي عنه مع أ ن ه يعني معتمد على ر ب ي سبحانه وتعالى ومتوكل عليه إ ل ا أ ن ه كان ي أ خ ذ بكل ا ل أ س ب ا ب فماذا فعل عطشا عشرين من ا ل إ ب ل ا ل س م ي ن ة عطشا تعطشا ي كبيرا ثم بعد ذلك أ ط ل ق ه ا على الماء لتشرب الماء ب ك ث ر ة ويستعين بالماء الذي في جوفها في الطريق إ ذ ا احتاجوا إلى الى م المياه الماء ا الإبل باطنها فإذا واحتاجوا ء تعرفين تخزن تشرب في ل إ حدث الماء ينحرون أحد هذه الإبل ويشربون الماء الذي في جوفها وحمل كل ما يمكن أ ن يحمله من الماء واجتهد الجميع في الدعاء والتوجه الى الله عز وجل أن ينجيهم الطريق من هذه المهلكة ثم أخذوا الطريق على بركة الله من آخر نقطة من نقاط المياه في الشام أخذوا الله نقاط اتجاه الكوفة شمال صحراء السماوة على إلى اليوم بركة الثاني والثالث ومر الأول ومر اليوم آخر في و أ ت ى على المسلمون اليوم الخامس وكاد الماء أ ن ينفد لابد د أن ي ج وان الماء في هذا اليوم الخامس إ لم يجدوه هلك الجيش وكان رافع ا بن عمير الطائي رضي, رضي الله عنه أ عين رمد ض ا أصاب ه عينه قد ر يعني في عينه في مرض لا يستطيع أ ن يرى ب د ق ة فقال للناس يا أ ي ه ا الناس في اليوم الخامس هذا يوم خطير جدا يا أ ي ه ا الناس انظروا إ ل ى ش ج ر ة من شجر العوسج و شجر شائك موجود في الصحراء انظروا هل ترون ش ج ر ة فنظر الناس فقالوا يا رافع لا نرى شيئا فقال إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون هلكت وهلكتم جميعا انظروا لا أ ب ا لكم و ب د أ يغضب أ ي ن ا ل ش ج ر ة ا ل ش ج ر ة هذه ع ل ا م ة البئر الذي ي ع ر ف ه رافع ا بن ع م ي ر ة الطائي والتي راه منذ عشرات السنين مع أ ب ي ه قبل ذلك انظروا أ ي ن هذه ا ل ش ج ر ة فبحث القوم وبحثوا ولم يجدوا فابتهلوا إ ل ى الله عز وجل بالدعاء وتضرعوا إ ل ي ه وعلم الله عز وجل الصدق في قلوبهم و ا ل إ خ ل ا ص في قلوبهم فوجدوا في ا ل ن ه ا ي ة ا ل ش ج ر ة وقد قطعت يعني يا فعلا كانت موجودة وقطعت رافع فقاعها فقاعها كانت الشجرة فوجدوا أصلها فقالوا يا رافع هذا أصل الشجرة فقال حفروا في قاعها فحفروا فوجدوا بئرا ماء أصل فشربوا موجودة به وارتوه ا ل إ ب ل التي كانت معهم الخيول و ن ج ل جيشه بفضل الله عز وجل ثم دخل خالد بن وليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه الشام من شمالها وسبحان الله احنا كنا قلنا قبل كده ان الجيش الإسلامي 30 ألف مقاتل لم يحقق على الرومان إلا انتصارين وهزم في موقعه. نزل خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه بتسعة آلاف مقاتل يحقق نزل بن عنه قبل موقعه فقط ألف لم على وليد بتسعة كده وهزم في رضي انتصر في خمس مواقع م ت ت ا ل ي ة قبل أ ن يلتقي بالجيش ا ل إ س ل ا م ي في ب ص ر ة في أ ر ض الاردن أ ر د ن ت خ ي ل و يعني بتسعة ن ت خمس ألاف ا ا فقط حقق ص ا متتالية على الجيوش البيزنطية الرومانية ت على خ ل ولقاها ه ا م حيث وحقق قاسية للجيوش البيزنطية المجيد لا النصر وكانت مفاجأة جدا هذا تتوقع حتى وصل إ ل ى أ ر ض ا ل أ ر د ن والتحم مع الجيش ا ل إ س ل ا م ي الثلاثين أ ل ف و أ ع ط ي ت ا ل إ م ا ر ة لخالد بن الوليد رضي الله عنه أ ر ض ا ه وتحرك بهذا الجيش الكبير وانتصر في م و ق ع ة أ ج ن ا د ي ن وفي م و ق ع ة بيسان ثم التقى بعد ذلك مع الرومان في م و ق ع ة ف ا ص ل ة ه ا ئ ل ة هي م و ق ع ة اليربوك الجيش الإسلامي كان وتلاتين والجيش الروماني الله ألف ألف وبفضل الله عز وجل متين تسعة عز تحقق الحقيقه ن ص ر العظيم اخواني و أ خ و ا ت ي هذه الانتصارات ا ل م ب ه ر ة وهذه القرارات ا ل ج ر ي ئ ة وهذه المواقع ا ل ه ا ئ ل ة التي خاضها خالد بن ولد رضي الله عنه وحقق أ ر ض ا ه و فيها النصر لم إلا خالد وليد له الخطط لهه من ما تكن ترجع فقط إلا أن خالد بن وليد قائداً عبقريا فقط فذا قائدا وله من ا ل إ م ك ا ن ي ا ت ماله لكن كانت تعود في ا ل أ س ا إلا س إ ل ى أ ن ه كان مرتبطا تمام الارتباط ا بالله عز وجل كان يعرف فعلا من أ ي ن ياتي النصر وكان كثيرا ما يقول في رسالاته ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه نصرنا الله عز وجل في كذا وكذا، وجل عز موقعه في ويتحدث عن المشركين ويقول خذلهم الله عز وجل أ م ك ن ن ا الله عز وجل من رقابهم دائما يا إ خ و ا ن ي ويا أ خ و ا ت ي كان ينسب النصر إ ل ى الله عز وجل ولذلك كان يحقق له ربنا سبحانه وتعالى النصر المره والمرات و ت ل و المرات حتى في مواقع سبحان الله كانت في غ ا ي ة ا ل غ ر ا ب ة كتلك التي تحدثنا عنها في موقعه اليرموك أ و في موقعه ا ل أ ب ل ة أ و في أ م ا غ ش ي أ و في غيرها من المواقع في أ ح د هذه المواقع في يوم اليرموك نظر خ ا لكن د مريد الرومانية رضي أرضاه الجيوش الله إلى عنه و ا ت أعداد جدا ضخمة وقف ك ا ن رضي الى جواره احد الجنود المسلمين ونظر إ ل ى ا ل أ ع د ا د ا ل ض خ م ة من الرومان وقال يا الله ما أ ك ث ر الرومان الرومان اعداد الرومان أ ع د ا د ك ب ي ر ة جدا ما أ ك ث ر الرومان فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه اصمت يا رجل اصمت يا رجل بل قل ما أ ق ل الرومان سبحان الله ينظر إ ل ى اعداد الرومان مئتين الف ينظر اليهم على النوم عدد قليل يقول بل اصمت يا رجل ما أ ق ل الرومان وما أ ك ث ر المسلمين إ ن م ا يكثر المسلمون بنصر الله لهم ويقلون بخذلان الله لهم ثم ق ا ل ك ل م ة ع ج يقول ب ة لك ا و ا ل ا أن ا ل أ ش ق ر ب ر ا ء من توجيه ا ل أ ش ق ر ه و ا ل خ ي ل ا ل ذ ي ك ا ن ي ر ك ب ه خ ا ل د وليد و ك ا ن م ر ي ض ا في ذ ل ك الوقت م ن ت و ج ي ه ه من أ ل م ومن مرضه ه و ك ا ن ي ر ك ب خ ي ل ا آخر غ ي ر م ع ت ا د ع ل فيقول ي ه وددت أ ن ا ل أ ش ق ر ب ر ا ء م ن ت والاشكال ج ي ه و هي ف ادعاء من الزبائن ع ركوبي المريد رضي وأرضاه وعلى قيادته يعني خيل خالد رضي الله عنه خالد الله ن في ظل ر ه تساوي مائتي أ ف من الرومان هذه كانت نظرة هذه خالد بن ه وأرضاه ا نريد ا و الرومانية تساوي وجل ومن ش شيئا أنها لا تساوي شيئاً لأن الله عز وجل مع المسلمين ومن كان الله ا على لأن عليه ظل ل مع معه فمن عز خ المريد على هذه ا ل و ت ي ر ة ليس في زمان الصديق فقط ولكن أ ي ض ا في زمان عمر مع أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد المولد في أ و ل أ ي ا م إ م ا ر ت ه أ و ل قرار خ د ه عمر بن الخطاب أ ن عزل هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة ش خ ص ي ة خالد المولد لماذا ل أ ن ه ر أ ى أ ن الناس قد فتنت به رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وكما قال وكما ذكرنا في ح ل ق ة سابقه ة حلقة صخطة خيانة في فتنوا رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا قال عمر بن خطاب إني رأيت الله قال لم أعزله عن صخطة ولا خيانة وإنما رأيت أن الناس قد عمر عنه عمر عن كما وإنما وأرضاه ذكرنا بن خطاب بن خطاب ب أن فخشيت أ ن يوكلوا إ ل ي ه فعزله خالد ا و ل ي د ماذا قال خالد عندما عزل قال خالد ا و ل ي د ما لام أ ب و عبيد بن جراح ل أ ن ه أ خ ر قرار العزل أ و أ خ ر إ خ ب ا ر ه عن العزل لامه وقال ما علي أ ن أ ع م ل قائدا أ و جنديا ما دام ذلك في سبيل الله يعني رضي الله عنه وارضي يقاتل في سبيل الله لا تفرق معه ان يكون على ق ي ا د ة أ و على جنديه او على م ي م ن ة أ و على ميسره او في القلب في أ ي مكان هو يقاتل في سبيل الله وهو يهاجم المشركين في سبيل الله فهذا العمل يفعله تمام في تمام التجرد و ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل وهذا الذي كان ينزل عليه النصر وأكمل وأرضاه الدوليد وأكمل أبي أن الأمر المعارك الكبير لكن كجندي مع لم المسيرة مع المسلمين كجندي من جنود المسلمين الله الجراح النصر على دخال إلى رضي ينظر قيادة عبيدة ابن هذا عنه جنود تحت تحقق قد حقك بعد ذلك انتصارات ضخمه في دمشق وحقك انتصارات في حمص وحقك أ ك ث ر من انتصار وهو يعمل تحت إ م ر ة أ ب ي ع ب ي د ة ا بن الجراح رضي الله عنه وارضاه عندما مات خالد المولد ي رضي الله عنه بكت النساء في ا ل م د ي ن ة م ن و ر ة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكت النساء و ا ر ت ف ع نحيبهن فقال الرجال الصحاب رضي الله عنهم لعمر بن الخطاب إ ن ه ا النساء عن البكاء فقال الفاروق عمر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه على مثل أ ب ي سليمان تبكي البواكي على مثل أ ب ي سليمان على خالد بن وليد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه تبكي البواكي ثم يقول والله لقد ثلم ا ل إ س ل ا م ثلمة, ثلمه لا ترتق يعني أ ص ي ب ا ل إ س ل ا م إ ص ا ب ة بموت خالد بن وليد لا ترتق وسمع م ر أ ة تقول أ ن ت ترثي خالد وليد وتقول أ ن ت خير من أ ل ف أ ل ف من الرجال إ ذ ا ماكبت وجوه الرجال يعني في المعارك أ ن ت خير من ألف ألف أنت خير من مليون ف من خير م س ع ه الف عمر بن ا خ خالد ط ا الله عنه ورضاه وقال من هذه؟ قالت هي أم قالوا ب رضي ترثيه هي هي عنه هذه من أم أم ق الف صدقت خالد إن كان نعم لك ذلك نعم خالد الوليد ي تقدير وتقييم عمر بن الخطاب كان يساوي من ل ي و أو أكثر من مليون رجل ولذلك كان ك رجل ينصر ر من م في ع هنا ولماذا كثر إلى هذا العدد؟ ل هذا كثر أ ل ل وجل ه عز ك ا نفهم معه وهذا ليس أمرا عجيبا وهذا هذا ليس ي س ا ل ل ك الانتصارات ق ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ه م هنا نفهم ن ا ا ل ا ل ك ث ي ر ة و ا ل أ م ج ا د ا ل ع ظ ي م ة التي حققها خالد وليد ومن هنا نفهم القرارات ا ل ج ر ي ئ ة التي أ خ ذ ه ا وكيف نجحت في حياته وكيف نشرت ا ل إ س ل ا م في ربو ع العالمين ن س أ ل الله عز وجل أ ن يفقانا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا إ ن ه ل ي ذلك و القدره عليه السلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ركبت ا ت ه واسلك ر ك لا ت ر د د سق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثباتا وارفع رايه حق وامضي تجني الخير من ا ل خ ي ر ا